وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ وَأَنَا سَمِعٌ أَبْصِيرٌ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ وَإِم تُؤمِنُ ل فَعتزِلون فإَّا تؤمِنُ ل تَكَجون فدَا فَأَسْلِبْ عِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ فَأَسْلِبْ عِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَأَطْرُقِ الْبَحْرَ رَهْوًا أَطْرُقِ الْبَحْرَ رهوى إنهم جند كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعِمَتْ كَانُوا فِيهَا فَاتِهِينَ وَنَعِمَتْ كَانُوا وَأَوْرَثْنَا قَوْمًا آخَرِينَ وَأَوْرَثْنَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنذَرِينَ أَنَّ لِكُلِّ مُسْتَمَاءٍ وَالْأَرْضِ مَا كَانُوا مُنذَرِينَ وَلَقَدْ إسرائيل من العذاب المهين ولقل نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون, من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين إنه كان عاليا وَنَفَذْتَهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَنَفَذْتَهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مبين ان هؤلاء يقولون ان هؤلاء يقولون إن هي الا موتنا الاولى وما نحن بمن شرين اني الا موتنا الاولى وما نحن بمن شرين فاصبوا سين اتقوا ابي لا اله الا انت صلصيل اهم خير ام قوم تبع والذين من قبلهم هل خير ام قوم تبع أهلكناهم أهلكناهم كانوا مجرمين لهم كانوا جرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون ما خلقناهما سم دیال